يُخادعونَ اللهَّه وََّذينَ آمَنُوا وَماَا يَخدَعونَ إِللاا أَفُسَهُم وَماَا يَشعرون فِي قُلوا بِهِم مَرَضون فَزَادَهُم اللهَّهُ مَرضَ وَلَهُم عذاابٌ أَلمٌ بِمَا كانَوا يَكذِبون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 قال اني اعلم ما لا تعلمون وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال ان باوني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 قَالَ يَا آذَمُ أَنْ بِهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمََّا أَ بَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلَّكُمْ إِي أَلَمُ غَيْبَ السَّموَاتِ وَالأَرضِ وَأَلَمُ مَا تُبدُونَ وَمَاكُنْ تُمْ تَكْتُمُون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 فَإِنَّ يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ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 وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ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 فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من ززق الله ولا تعثوا في الأرض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 اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الزلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله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 إَِّذينَ آمَنُوا وََّذينَهَادُ وََّ صَارَ وَالصَّابِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْومِآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحَا فَلَهُم أَجرُهُم عِذَ رَبِّهِمْ فَلَهُم أَجرُهُم إذَ رَبِّهِم وَلَا خَوْفٌ عَلَيهِم وَلهُ يَحزَنون وَإِذْ أَخذْنَ مِي سَاقَكُمْ وَرَرفَع مَا فَوقَكُم الطّورَخذُ مَا آتَينَاكُمْ بِقُووتِوا وَذكُروا مَا فِيهِ لَ عََّكُمْ تَتَّقُون ثمَُّتَ وََّْتُم بعدِ ذلكَلِك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 هم فيها خالدون صدق الله العظيم